نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيسَى وَالْيَسَعَ وَذِكْرَ كَفٍّ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا جََِّ عدْنم مُ فَتَّاحَةً لَهُ لِأَبواب مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثَِةِ وَشَرَ وَإِندَهُم قاصِرَةُ الطَّر فِي هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاب هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاب هذ فَلْيَذوقُهُ حَممُ وَغَ السَّاقَ وَآقَرُ مِن شَكْلِهِ أَزواج هَذَا فَوجُ مُ قتَحِمُ مَكُم ل مَرحَبَدْ بِهِمْ إِهُم قَال النَُّ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي